بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِيهَا أَكِنَّةٌ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فعمل إننا عاملون قل إنما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فاستقيموا فاستقيموا اليه وويل للمشركين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 ارْبَعَةَ ايامٍ سَوَاءٌ لِلْسَائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا فقال لها وللأرض اتيا طوعا أو كرها قال سأفينا طائعين